بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرى أما من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 كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَنْ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَالْيَوْمَ نَنْظُرُ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَّغَنَا الْمَاءَ صبا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا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 ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت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 112. الجوار الكنس 113. والليل إذا عسعس 114. والصبح إذا تنفس 115. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مُطَاعٍ ثُمَّ آمِن وَمَا صَاحِبُهُ بِمَجْنُون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِين وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيم 114. فأين تذهبون 115. إن هو إلا ذكر للعالمين 116. لمن شاء منكم أن يستقيم 117. وما تشاءون إلا أن يشاء